111. إذ يغشى السدرة ما يغشى 112. ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى 114. أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى 116. ألكم الذكر ولهم الأنثى 117. تلك إذا قسمة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 والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا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 وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى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 الأشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأغنى، وأنه هو رب الشعراء، وأنه أهلك عادا الأولى، وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل، إنهم كانوا هم أظلم وأطرا، والمؤتفيكته أهواء، فغشها ما غشا